فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها باب معرفه علامات الاعراب للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون فاما الضمه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 وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهمدان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام اخوك ويقوم اخوك وقام غلامي ويقوم غلامي والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا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 وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا باب المبتدا والخبر المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون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 نحو قتلته قتلا وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليله وغدوه وبكره وسحرا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 فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولم رء وان شئت قلت لا رجل في الدار ولم رء باب المنادى المنادى خمسه انواع المفرد العلم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والمشبه بالمضاف فاما المفرد العلم والنكره المقصوده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 فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هنا. باب مخفوضات الأسماء المخفوضات ثلاثة أقسام مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن والى وعن وعلا وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زين وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمنه فالذي يقدر بالله نحو قولك أولام زين والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خز وباب ساج وخاتم حديث